الم تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم صديق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستين أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون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 تعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف السماوات والأرض لآيات لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأن أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم تهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله للناس الشر استعجى لهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر عنا إلى ضر مس كذلك زوينا للمسرفين ما كانوا يعملون.